ب إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي و أ ه ل ي و أ ح ب ا ب ي مرحبا بكم مره ة أخرى مع كوكب تاني حيا ا ن ل اخرى ر نركب سفينة الفضاء بسرعة د ة محتاجين سبحانه الفضاء يلا الذي سفينت لنا لهم ل كنا مكرنين هذا وما كنا له مكرنين وإن إ ربنا ل مع ن ن ق ل يلا الكل ما شاء الله الكل ب ب ب و ي ما شاء همة س بحمد ربنا كوكب ل السماوات أن والدنيا ل ه ا تاني ع من ش ن ولكن تفقون إلا لا يلا وإحنا ما لسانه يسبح بحمدي تسبحون كله نسبحش بذكر اللي احنا عايزين كل يوم ننزل في كوكب م ن ا وما شاء الله كوكب ا ل إ ل ا د ي محتاجين كلنا ان احنا نعيش فيه وكل واحد لازم يبني اثر عشان ل ربنا يكرمنا في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة كوكب ا ل إ ل ا د ي هو كوكب ص ل ة الرحم كوكب الصلة ن ا شاء الله كلمنا في ا ل ل ي ل ة اللي فاتت عن بر الوالدين وشفنا ن ن ز ل البر ا كوكب و الثمرات ا ل ج م ي ل ة اللي م و ج و د ة في كوكب البر وشفنا الكواكب والنجوم اللي موجودين في الكوكب ده وتعرفنا على ا ل أ ص و ل ا ل ج م ي ل ة تعالوا ا ل ن ه ا ر د ة برضو نتعرف على سكان الكوكب الجميل الرائع ده أول قصر كان هو قصر أبو طلح الأنصاري أبو طلح الأنصاري هو هيقابلنا طلح طلح قصر قصر البخاري ومسلم إن كان كان بستان نعم إن عنده حديثه أي في بيرحاء ومسلم اسمه بستان كان من أجمل بساتين النبي مسجد وسلم كان المدينة وكان قدام مسجد النبي صلى الله من ده أجمل صلى عليه وسلم فنزل قول ا ل م و ل ى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ف ر ا ح ل ل ن ب ي قال له يا رسول الله نزلت تلك ا ل آ ي ة و إ ن أ ح ب أ م و ا ل ي إ ل ي بيرحاء واني أ ر ى ي ان رسول الله أ تضعه حيث, حيث شئت يعني خذ البستان يا رسول الله وحطه في أ ي مكان والدين أ ي حد يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال ر ا ب ح و إ ن ي أ ر ى أ ن تجعلها في ا ل أ ق ر ب ي ن خلى البستان ده وزعه على قرايبك ف إ ذ ا بابي طلحه ا ل أ ن ص ا ر ي يوزع البستان على قرايبه أ و ل ا د عمه رضي الله عنه وارضاه علشان ينال هذا ا ل أ ج ر لن ت ن ا ل ا ل ب ر حتى تنفقوا مما تحبون فكانت لمحه و ل م س ة ج م ي ل ة جدا من أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أبي وأرضاه رضي طلحة الله ت ع ا ل و نشوف ا ا ل أ س ر اللي بعده أ ك د حضراتكم مشتقين ان انتو تعرفوا ا ل أ ص و ر اللي م و ج و د ة ومين دوت المكان في ساكن علشان نعرف يعني من ج ا و ل السعيد يسعد نعرف ه ن ج ا و ل مين في ا ل أ س ر أ و في الكوكب الجميل ده و ت بفضل ل ل ا سبحانه الأسر أسر نسمع بعديه مباشرة كان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بعضها بعض عبد ابن وتعالى اللي كان كان الله تعالوا شخصيا من من يعني قصته هو قوي قوي عمر عمر جميل الله ترى ذرية إيه السبب, إن هو أصل كوكب الإيه الصلة؟ السبب رواه مسلم عن عبدالله ابن دينار قال كنت انا وابن عمر في طريق كده بين مكه والمدينه ا ا جداً جداً. لقيت ل ل ع ب د ابن حاجة غريبة جدا ايه اللي عمله سيدنا عبدالله ابن نهازل الدبا بتاعته ورح جايب الاعراب الدبا غريبة مركبه عمر عمل عمله عمر على من رح ورح رجل ورح سجأ ده فوق و ح د ي ط ي ويه خطره ك ل م ه ا كلمتين طيبين و و ا ل ح ا ما ب ي ن ه م والرجل ا ن ص ر ف ل م ك ا ن ه و عبدالله بن عمر انصرف مع عبدالله ا عبد بن دينار عبد طبعا مستغرب. إيه اللي عمل عبد عمر عمر الاعراب عملته جدا عليهم يعني بن استغرب بن ابن باليسير دينار دا دا جدا واحد جدا الله ايه اللي الله فقال الله يا انهم وانهم ايه اللي كل تخيل فقابلت هم ايه يرضون انت وانت الفين جنيه يرحمك كتير ماشي فقير فروحتي مديله حضرتك مثلا د هذا ك ت ي ر جدا ل ك ن ك ا ن خمسه ة ج ن ي ا ع ن ي كان يطير ويزقطط بها فهو عبد الله بن د ي ن ا ر ب ي ق و ل له يا ا ب ن ع م ر يرحمك الله إ ن ه م ا ل أ ع ر ا ض و إ ن ه م يرضون باليسير فقال اسكت إن أ ب ان هذا الرجل أبو الرجل البسيط اللي أبو ت ش ا ي ف ه إن أ ب ا هذا الرجل كان ودا ل أ ب ي عمر بن الخطاب و إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن من أ ب ر البر ص ل ة الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه بعد أ ن يولي الله أ ك ب ر إ ا ن من أ ب ر البر مش إ ن ك تبر أ ب و ك وبس لا تبر اقاريب و ابوك د ق و ا ص د ي ق ا ت و ابوك ل د ت ك ع د م ت ه ا ل بعد ي اللي ك و ن من لإن أبر البر ل البر م ك و ت موتها ن الأمة أ الأب ا ل ب ف ا ل ي بيكون د في م ز ل ميزال بفضل الله سبحانه وتعالى ك وفي حسناتهم سبحانه لكن كالعاده زي ما كل م ر ة بنقول وزي ما كل م ر ة هنقول برضه لحد ما نخلص الثلاثين يوم إ ن شاء الله كان أ ع ظ م قصر و أ ج م ل قصر و أ ب ه ى قصر هو قصر حبيب الحق سبحانه وتعالى هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم و ب أ ب ي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم حبيبنا والحديث حضرتك البخاري بداية عليه في عليه جبريل الله الرؤى صلى وسلم لو البعثة تفتكر وحضرتك تفتكر نزع وضمه وقال ض م ه و له ا ق ر أ قال ما أ ن ا بقارئ إ ل ى آ خ ر الحديث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعا و إ ذ ا به يدخل على ي ع نبع ي ن الحنان على أ م ن ا خ د ي ج ة رضي الله عنه وارضاه ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني ي النبي عليه الشيء خديجة عليه يا خديجة خشيت فلما وأفاق ف صلى الله عليه وسلم بعض الشيء وأفاق بعد ذلك قال خديجة بعد أن هدأ روه قال لها صلى الله عليه وسلم والله يا خديجة لقد خشيت على نام أن ن بعض بعد بعد هدأ روه س أ ن ا خفت يحصل ل ح ا ج ة ف إ ذ ا ب خ د ي ج ة رضي الله عنها و ع ه ا تقول كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا ً ليه يا امنا خ د ي ج ة عندي علامات تدل على ان هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لا يمكن ربنا يخزيك ابدا ً كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا ً ليه قالت إ ن ك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم و ت ع ي ن ه و ت ق ر ب الضيف وتعين على نوائب الحق هي ديكت العلامات التي جعلت أ م ن ا خ د ي ج ة و ا ث ق ا من ان النبي لا يمكن أ ن يخذي ابدا اللي بيعمل الخير ده لا يمكن ربنا يخذيه ابدا اول حاجه إنك الرحم مع إن ده أنت م انك ا ن ص لا ة ن تصل قبل الإسلام كانت قبل بعثة النبي الإسلام كانت ى ا للرحم ه عليه وسلم حديث جميل حديث جدا رأى مسلم أن ب ب ي عليه ن ا الله صلى ل و س ل م ابدا نزل قول بقرايبك ا ب د أ بقبلتك ا ب د أ بنف أ ه ل ك وناسك م ا ت ب د أ ش بالغرب ا ب د أ بالناس القريبين منك عشان بقولك يوم ربنا يكرمك. ويهديك وينعم عليك خش ربنا الهداية ابدأ بابوك أمك بكل رحمة حنان راس وراس الالتزام حسسهم ببركة الالتزام وبركة هذا الدين العظيم لها بنعمة بنعمة كده بقولك يكرمك ويهديك أمك بكل حسسهم حسسهم قبل أبوك ببركة وكل قل يم رحمة أمك أمي وبركة خش د يقول ن ي بيأمرني ب ر ج ي ك ك واسمع له ا ا م م ك كل في شيء ل ب س ب ح انت ه ع ا ل ى ي م كديه ن حكيت لكم قصة الشاب ل قصة ا ه و اللي كنا في امريكا فاسلم في ذ انت الشاب وجاء لأحد المشايخ ا لأحد فبيسأله بيقول له كان ديانتك قال له كنت يهودي قال له طب و ا لازالوا أ ب و ل قال أ م ما زالوا على ا ل ي ه و د ي ة ومتعصبين جدا قال له يا طب ما زالوش قال يا خبران ما ابدا بالعكس انا امي فرحانة جدا أنا أسلمت قال له زعلوش له دي طب فرحان قال له, يعني خليك تسبع منها شخصين. قال له خلص هاتها بكره ة ك لعله عسى ربنا يكرمنا ويه إ وتسلم جاء حجاب متبرجة الثاني الأم معاه فالشيخ استغرب فبيقول له أسلمت. قال له لما لقت النعيب أنها الدين الشيخ وهي فلبسة الحجاب فسألها الشيخ قال لها انت زعلان وكتلت فبيقول له أسلمت له أسلمتش لقت فلبسة أسلم بين أن إبنك يوم في هي بصية وهي أمك بالعكس تقف قالت ده أنا فرحانة جدا وسعيدة جدا انا فرحانة قالت له لان ابني قبل م ا يسلم كان يشتمني ويضربني ب ويثق ب لي وما ك ينفذني اي طلبه ة منه فجاه لقيته داخل ب يبص يدي و ب ي ع م ل ن ي كويس و ب ي ب ر ن و ب ي ج ي ب لي كل طلباتي فقلت له ايه اللي حصل يا ابني هو انت ي ه اللي غيرك كده هو حصلي حق قالت له ودينك ب ي م و ر ك بالاخرين قالت ايوة له قالت د الجميل ده. لأمه ف أ ح ب ت هذا الدين ونزل اللي ا ح ا ا ع ي ي يا ن جماعة ا ن ب عشيرتك السلام لما الله نزل قول الله عز وجل وأنزل عز ع ا ل أ ق ر ب ي ن قام النبي على جبل الصفا ونادى على بطون ك ر ي ش يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني مناف المطالب الشمس هاشم عبد عبد عبد فهر فلما اجتمعت تلك القبائل قال أ ن ق ذ و ا أ ن ف س ك م من النار ف إ ن ي لا اغني عنكم من الله شيئا ثم خص النبي بنيته وقره عينه وثمره فؤاده فاطمه عليه السلام وقال يا فاطمه بنت محمد أ ن ق ذ ي نفسك من النار فاني لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا الله أ ك ب ر وليه الديك عظه و ع ب ر ة ع ظ ي م ة جدا ان ي مش هينفعك إ ل ا عملك أ خ و ي وحبيبي وكل إ ن س ا ن أ ل ز م ن ا ه طائره في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ح س ي ب ة من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسي ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تزل وازره وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث ر س و ل ه ومن أ ب ط أ به به نسبه عمله يسرع لم م ك ا في حديث مسلم ل أن ن ا به عمله لم إلا ع ل ه ه يسرع ب به ط لم ي به نسبه ه لا نسب ولا ولإني ولي أولياء ل ل كان ا ينفعك نسب أبوك حسب من ولأن عالم العلماء لا ينفعك إلا, إلا عملك الصالح كان ينفعك جدك ي ت بل ع ا م ي ت ث ل ايضا ث ة ماله وأهله وعمله فارجع سنان وأهله ر ج ع عمله عملك؟ ماله وأهله ويبقى عمله فأين عمله؟ بل ويبقى فأين أ ي ورد أ ي ض ا في الصحيحين أ ن هرقل لما س أ ل أ ب ا سفيان وكان وقتها ك ف فبماذا ر ر ا قال م أ ك م به؟ ي ع عليه ن النبي ي الله قال صلى وسلم م أ ر ن ا بالصلاة ا ل ص و د قال و ع عليه ف ف ا والصلة أي وصلة الأرحام كما أخبر الحبيب وصلة وسلم صلى الله أي أخبر في اعلى ة ر ي صلة صلى الصعيحين الرحمة يقول الله عليه وسلم أعلى كما في في أعلى درجات ا ل ص ح ة في البخاري و من س ل م م كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليصل ر ح م ة ص ل ة الرحم أقول يا حبيبي فرض فرض واجب على كل مسلم ان أنت لابد أ ن تصل أ ر ح ا م ك وده من إ ي م ا ن ك بالله واليوم ا ل آ خ ر ان انت تصل ارحامك م لكم لمن واليوم وحضرتكم جميعا جميل الكلام الجميل ما الجميل ما عملوه وحبيبنا هو الأسوة والقود ولقد رسول الله أسوة لمن كان يرجو وذكر هتقولوا أوه حلو وشفنا الحسنة حضرتك طيب الكوكب كوكب في كفيرا أكيد كان كان واتعرفنا سكان وعرفنا الله الله الآخر الله ذا شاء الله ذا الصلة شاء الله اللي على طيب ما ت ق و ل ل ن ا ا بقى شوية ف ض ئ لما كده وشوية ت ك لسلط الرحم ع ش و ن ك هناك و ن ح ا و ل بقى نصر ص الارحملة خ و ص ا ف ي الشهر ا ل ك ر ي م د هناك ر ب يا ي بار ف على قد م ا ئ ل ا ر ح م ل ويكون ل و ب ش ء بسيط ب ي جدا خصوصا لما و ا ن ا س ف ق ر ا ء و ا ل ل الخير أوليبهم ه يا بيبقى جماعة مكسورة معقولة ان اغنياء ا ل ع ي ل ة كلهم مجتمعين ومتواصلين ونسيين فقراء العيله د احنا نجمع نفسنا لو كانت عيلة كاملة هاتولهم ما بتستعاروا الفرع الفقير ده واصلا ما ينفعش يكون الكلام ده حاصل نجمع غنية جبولهم وفيهم ورقوهم دمتمتو من المسلمين ما دمتم مستعارين منهم عيلة فرع ينفعش كويسة لو يكون تعلوهم لكن معاكم فقير بين ده ده شقة شقة افرشولهم البيت فرش كويس. كويس. دول طب البيت قلائبكم هتاخدوا فيهم م ض ان ع ف ة كما ا أخبر ل ب ي صلى الله عز ل ي وجل يصل الواصل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال جل وعلا في الحديث أبو داود والترمذي صحيح انا ل الكتسي الذي والترمذي ح د داود ي ث روها أبو ب د صحيح أ ن الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها و ص ل ت ومن قطعها بتته ا ل ل يصل ي أ ر ح ا م ه ربنا يصل ه ط ب ي ص م ا ب إ يصل ه ي بالعلم بالحلم بالخلق ب ا ل ز و ج ة ب ا ل أ و ل ا د بالمال بالصحه البال، بالقران ر ح ا ل ل ن ب بالسنه ل خيري ي والآخرة يصلك الله عز وجل به عز ل م إ ا ل ل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت قالت م ت ا هذا مقام العائد بك من القطيع قال نعم أ م ا ترضين أ ن أ ص ل من وصلك و أ ن أ ق ط ع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فقال النبي ومصداق توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أولئك الذين لعنهم الله وأعمى وسلم عسيتم أرحمكم لعنهم فأصمهم أبصارهم كما كتاب الله الأرض الذين الله قال النبي صلى الله ذلك فهل صلى عليه في في إن أن في ي هذا ا ل ح د ثاني م ب ذلك في هذه الآية ث م ر ة من ثمرات ص ل ة الرحم أ ن ه ا تجلب للعبد رضا الله و م ح ب ة الله سبحانه وتعالى ثبت ذلك في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح أ ن المولى عز و جل قالت حقت محبتي للمتواصلين فيا ه و أ و ل ى الناس بيك أ ر ح ا م ك و أ ر ي ب ك و ح ب ي ب ك أ ع م ا م ك و أ خ و ا ل ك وعماتك وخالاتك دول أولى الناس ديك من الأغراب من ديك و إ ن كان هناك غ ر ا ب ة بين المسلمين في التواصل لكن أ و ل ى الناس بك أ ق ا ر ب ك كما أخبر المولى عز وكما اخبر ل ل وجل م وكما و ى عز أ النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا شوف الصمرة إن أكتر الصمرة أو أكتر طاعة سريع جداً جداً وأكترها بتاعها طاعة سريع عليه وسلم كما عند في الكبير بسنة صحيح وإن أعجل الطاعة لصلة الرحم. يعني إيه؟ يعني طاعة الصمرة الثالثة ثوابها جدا جدا ثوابا الرحم قال الله كما الطبراني الكبير ثوابا الرحم الثواب الأخرة صلة صلى وسلم لصلة شوف أو وإن تشوفه في في في صمرة صحيح ممكن إن إيه بسند هي أول تشوفه في الدنيا بس يجي متأخر شوية. انما ل د ي يجي ا بس ت أ خ ر شوية إ ن م ص ل ة الرحم الثواب بتعها ا و ا ل ث م ر ة بتاعتها وقتيه ة في س ا ع ت ا في لحظتها يا جماعه ل ل سبحانه وتعالى وإن أعجل الطاعة ثوابا وإن حتى أعجل الرحم بالك البيت عليك اللفظ ايه اللفظ ده ورد في الحجم اه والله اسمع اللفظ الثاني حتى ان اهل البيت ليكونوا ا فجر س ت ن م و اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا يا الله يعني ناس مش ملتزمين ما يعرفوش الدين ما يعرفوش حاجة عن الدين لو تواصلوا ربنا هيبركرهم في الدنيا اي نعم في دنيتهم في يحاسب في دنيته ربنا هيكرمه الله ناس ما ما حاجة تواصلوا ربنا قبالة الاخر لا الصلاة العبادة لو لكن على لكن عن نعم مش ترك وترك ربنا يوسع عليهم يقطر أ م و ا ل ه م ي ق ت ر عددهم إ ذ ا توصلوا شفت بركة س لو ة الرحم ب ت ص ل لحد لو إيه عايز ملك ا ي ق ت ر فعلا عايز بصله طيب الارحام ي م ن بالله إيه الدليل إيه حية اتفقنا حديث أ ى أبو يعلى بإستاذ يعلى ا س ن ل صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله سلة ل ن إيمان ب أحب ي ا ثم ح ر أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله إ ي م ا ن بالله ثم ص ل ة الرحم ة خمسة وسهيئة رقم وخير قد إيه ما لكم آدم خطاء وخير الخطائين عندك ذنوب كلنا ذنوب وأنا بني التوابون أكيد تعدش أقول أصحاب إيه كل كلنا أي نعم كلنا نعم اي والذي نفسي ب ي د ي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم ل أ ت ى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم عايز ربنا يغفر لك ذنوبك وسيئاتك؟ أي نعم عليك الدليل على حديث جميل جدا من ومسلم علي عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ربنا وسيئاتك اي الرحيم الدليل جدا بخاري رجلا النبي الله وقال يا رسول الله إني ذنبا عظيما يغفر حديث جميل إني رؤول رسول ذنوبك بصلة بن توبة من أن من فهل لك ومسلم صلى وآله وسلم لي كده أتى أصدت ف قال له هل لك من أم؟ ق الخاله لا قال هل لك من ة قال قال نعم ف ب ر بمنزله ر الخالة؟ اي ن ع ليه ل في حديث ثاني أحمد عند ا م و ل الام الخالة بمنزلة ل الخالة الأم بالضبط لما في بر خالتك بمنزلة تبر بعد تبر ببر يموت أمك وحتى لما بر خالتك في وجود أمك كأنك ببر أمك وحتى خالتك وجود في الخاله بمنزله ع م الراجل بيحكي الام ن ب ي صلى ل عليه رقم وسلم منازل ما ستة هتخليك تصلى الجنة صلى الله عليه وسلم. رقم ستة هتخليك في أعلى منازل الجنة. إيه الدليل خذ الدليل بعد ما على إيه بعد في خذي ح و أن انما ل ت م ز ي ب س د صحيح صلى النبي عليه أن الله ق ل إ ن الدنيا ل أ ر ب ع ة نفر رجل آ ت ا ه الله مالا وعلما عالم وعنده فلوس فهو ل و س ف يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه نكرر تاني المنازل يعرف رحمه فالرجل آتاه فهذا النبي الله الثالث الثالث الله مالا فيه ويصل حديث عليه يؤتيه فهو لله حقه به ده وسلم ولم بأعلى علما صلى رجل رجل بنص ل د ه فلوسك ما ع ن د ه ي ه علم ولا دين فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به ر ح م ة فهذا ب أ خ ب ث المنازل يبقى اللي خلى ا ل أ و ل ا ن في أ ع ل ى المنازل واللي خلى الثالث في أ خ ب ث المنازل ان ده بيصل رحمه وده عنده جاه لخلاه ي ق ط ع رحمه ة عيازا ب ل ل ربنا رقم سبعة أخوي الصدقة زي ما قلتلك على ذي الرحم سبع حبيبي عافينا عافيكم الصدقة ما زي ذي لك قلت أخوة على الدليل ع ظ م من ا ص ق ة ع ى ا ل م س ك ن ايه د ع ل ى كده حديث ر و ا احمد والنسائي سند صحيح قالنا قال ان ل ا ل ص د ق ة على المسكين صدقه خبالك وعلى ذي الرحم سنتان ص د ق ة و ص ل ة الله اكبر وروح ل ا ر ح م ك الفقراء وروح زرهم وسأل عليهم خمس دقيقة مش هتعطل نفسك. وخش واببر وكرمك احبوا سرور السرور ودول خمس نفسك اسلم عليهم هتعطل عليهم الله العمل الى الله سرور تدخل على مسلم دخل سرور على بتاعتك مضاعفة عملت دقيقة قريبك وحبيبك هيبقى يبقى وفي عليهم عليهم كده بخاطرهم مش مسلم عملت الصدقة صدقة وصلة صدقة بخاطرك انت ربنا ان نفس تمنى حضن في اببر رحمة وروح صدقة مش انت اللي صاحب فضل عليهم وقرب لهم الخير ده و بفضل الله هتكبر ب خ ط ر ه م وهتكرمهم ولعل وعسى واحد فيهم يقوم يدعيلك يقول يا رب ب ب ر خ اجبر بخطري يا رب ا ك ر م وفرج همه زي ما فرج همي اكرم قرايبك وحبايبك اوعى تنسى اهلك وناسك ربنا بلا فيك مفيش ا والله العظيم يا ج م ا ع ة والله مافي اجمل من ل م ة ا ل ع ي ل ة و ل م ة ا ل ا س ر ة والحب اللي بيصدها اقسم ب ل ا ه ب ق ى فرحان جدا لما عد قدام بيت فقير جدا ومسيط جدا ولاقي وعيلة وكلهم وسطهم الله العيلة العيلة من وكلهم فرحانين ما شاء فرحانين ما مجمعين ش فيهم يعني في الرزق الله, الله سبحانه وتعالى ح م من اسباب البركة ا ل ر في الرزق والعمر ده قلناه اللي احنا قلناه في الكوكب د ر س اللي فات او ل في الكوكب اللي فات اللي الوالدين يا هو كوكب بر ان ج من ا المولى ع عز ة جل او ب احب عز جل قال من أحب ان يبسط له في رزقه وان ي ن س ى له في اثره فليصل رحمه قلنا ان ز ي ا د ة الرزق بتكون بحاجتين اما ب ا ل ب ر ك ة في الرزق واما ب ا ل ز ي ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة ازاي دي عامله زي حديث النبي عليه السلام تابعه بين الحج و ا ل ع م ر ة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي ا ل ك ي ر و خبث الحديد والذهب والفضه ص د ة قبالك طب انت ي وفي الحج العمرة بتدفع فلوس. ورغم ذلك الحج والعمرة فلوس فلوس ذلك بتدفع بتدفع ب ف ورغم ل ل ل ا ينفيان والذنوب. يخلوا الفقير غني ويخلوا اللي والزنوب عنده زنوب الفقرة تروح فإذا بفضل الله كبير ده خير ق وممكن ي طيب و ا ل ع ر بيطول إزاي ع التعاطر يعني ساعة ولا في ساعة إن إذا ربنا يستخرون يستقدمون تنقص قال جاء فلا ولا لا ولا أجلهم م م فيه فيه يزيد يزيد ممكن ي ز ي د ز ي ا د ة حقيقيه ة ب ر ض في العمر وممكن تزيد ز ي ا د ة بالبركه ة إزاي إحنا في ق انما ء مبرم ده لا يتغير وهو ما يتغير ده وهو لا ا ك في ع ل ل ل اللي ه هو إيه وعنده أ ما ل كان ت ب يمحو يشاء ويثبت في اللي اللي دولاتي ما علم الملك المعلق وما هو هو هولك الله القداء على ده ك في علم الله اللي هو و عز ن فلان إنما كان كان د ه فيه أم أي عمره ما ما علم الملك المولى هو الكتاب لا يتغير في أي شيء خالص فلان عمره كذا خلاص يقول يتغير يتغيرش شيء في ع جل للملك فلان ابن فلان عمره سبعين س ن ة لو وصل رحمه إ ب ق ى عمره تسعين س ن ة ولو لم يصل رحمه في عمره سبعين س ن ة والله جل جلاله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ي و ع لا م م لا يكون لو كان كيف كان يكون يعلم ان العبد ده و هيصل رحمه او مشيهه ص ل ر ح م يسموه او مشيهه ب او تزيد ا ل ب ر ك ة في العمر ان ه ربنا يكرمه وينفذ في فتره ب س ي ط د اللي ا غيره يعمله في سنوات ط و ي ل ة جدا رقم صمرات الرحل إن سلطة الرحل تعمر الديار حيث بيتك يعمر بالخير للرحل رواء الرحل الرحل الجوار قال قدي الخلق من لازم احمد مثلا وسلم معي تسع بيتك وحسن وحسن على عليه اخي ان ايه الدليل حياة انا الله الثلاثة خليك وحبيبه حيث بدليل حديث دين صحيح أنا نبي وصول صح دول صلة صلة كل صلى صلة صلة كده يعمرنا الديار ويزيدنا في الاعمار أ ع م ر الله الله ي يا بو ع حديث ماشا الله اكبر ي ع ل ان ح وبحسن وبحسن م ك الجوار وبحصن الخلق ا ل د ي ا ر ب تعمر بالخير و ا ل أ ع م ا ر تزيد بفضل الله سبحانه وتعالى رقم عشر الرحمن الأنصاري تخريج الأنصاري رجلا صهر رسول الله على عمل يبعدني عن النار ويقربني تشر قال أعظم من أعظم واصلم عمل من من وسلم عن عن على يبعدني عن عليه تعبد الشيخنا شي أخوة أجاب أجاب أب أيوب أيوة أب أيوب دخول دخول بخاليا والله أو صلاة الجنة الجنة الجنة الجنة حبيبي الحديث النبي النبي بي يا ظلني يديني إلى الله الله فقال له صلى الله جاء أن الله وتقيم وتؤتي وتصل أرحمك الصلاة الزكاة فلما أ د ب ر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن تمسك بما أمر به دخل امر ل لو ج ن ة ا أ ش به ا ل ل وأقام وآث ووصل الصلاة الزكاة الأرحمة الجنة شاء الله ح هيخش إن دخل ي تاني صحيحة أبي هريرة لي أنبئني ث سألنا وقال إذا سنة عن أنه رأى أمر أحمد عملت د عن به الجنه ة قال ل أفشي السلام وأطعم الطعام الأرحمة وصل وأطعم وصل ي بالليل والناس نيام ثم ادخل ل بسلام ن ن ع ي الجنه ة بسلام وقال صلى ل ل ا عليه وسلم كم عنده وسلم مسلم وأهل الجنة ثلاثة الثلاثة ورجل ل ل رحيم رقيق كم من ضمن كان ا ق بسلام لكل ذي قربى و م م ل ل ه أكبر ا شاء الله كل الخير الرحمة كل صلة ده في ي ولكن ا ل افضل ان ي ك و حبيبي ي ا م ا ف ي اخين في من ط ع ي بعض ف ا ف د ل ان ح يكون هناك ي افضل من ي افضل ان ي ك ي ن هناك افضل من افضل ان يكون هناك د افضل من ا ف ا ل ان يكون ا هناك افضل من افضل ان يكون هناك ا ع م ل سور من ا ب ي ن ا و ك ل و ا ح د ي ر و ح ح ل ا ل ه ن ا و ا ح د مجار قالوا له ا ه م ل ص و ر خشب لو سمحت بين الارض دي, الارض دي وخلينا ايه ي ع ندير ي ن عن بعض محدش فينا يشوف التاني خالص احنا مش عايزين نعرف بعض قال لهم حاضر فقال لهم طب سيبوني ا ل م د ة يومين ث ل ا ث ة ومتجوش ا الارض ع ش ا ن م ا ع ه فاشتغلوا ب ع د كده تعالوا فسبوه ه م س ب ثلاث ايام كده ورجعوا ل ق و ه مش عامل ص و ر بين الارضين لا لقوه عامل ك ب ر ي بين الارضين فقال الاولان اطلع ك ب ر ي من حادي وانت اطلع من حادي عشان تشوفوا السور هتجنوها منين ط ل و ا على الكبر ي فالتقوا على الكبر ي فقالهم سبحان الله شايفين الخمسين ف د م بتاعتكم دي كلها في النهاية انت وهو في انت هتتدفنوا الدنيا تخليكوا تنسوا معقولة صلة الأرحام وهو أربعة متر والحب والأخوة اللي ما بينكم حضروا بعض و ن س ه الخصام والزعل وكل واحد قال لاخوه خد اللي انت عايزه سيب اللي انت مش عايزه انت أ خ و ي ا وحبيبي اللي يمكن الدنيا تفرق ما بيننا ف س ت ق ب ل ه م النجار قالوا طب عايزينك بقى بقى طوعة تتغدى م ع ن ا مدمت أ ص ب ح ت ما بيننا قال لهم معلش ده انا لسه عندي خمسين ك ب ر ي عايز ابنيهم بين بعض بعض ا ل إ خ و ا ن التانيين علشان ربنا يكرمنا ويكون سب ب في تقريب الناس من بعضهم البعض أ خ و ي ا وحبيبي اوعى تخلي الدنيا تفرق بينك وبين اخوك اوعي ت خ ل الدنيا تخلوا ف ر قريبك ق بينك وبين قريبك وبين اعمامك و و ا ك ع ت خ ل الميراث والدنيا والفلوس اللي جننت ناس كتير تخلوها تفرق ما ب ي ن ك ا ل د ن ي ا ماتسواش ح ا ج ة ا ن نحن ن ا ر س ا ل أ ر ض ومن عليها و إ ل ي ن ا يرجعون يعني لو كانت الدنيا تساوي جناحه بعوضه ناس ثقه كافيرا منها شربه ماء اوعى تضحي بقرايبك وحبايبك اوعى تنسى صله الرحم من اجل دنيا ومن اجل مال ربنا يجعلنا وإياكم من اهل اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم و ع ل ى آ ل ه وصحبه و س ل م ح ب ك م ف ي ا ل ل ه و ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه وبركاته